لفضيلة الشيخ حاتم ابن عارف الشريف نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع والآن مع الشريط الثالث فأن ترجع إلى كتب اللغة وتعمق فيها وهذا أيضا يؤكد عندي قضية وتنبيع قضية ضرورة أن يكون عند الإنسان معرفة بأساليب العرب يعني لا يكفي فقط أن يكون عندك من نحو ولكن يكفي يكون عندك معرفة بالبلاغة يعني بلاغة التي هي نظرية ولكن ينبغي يكون عندك أيضا معرفة بأساليب العرب في الكلام يعني أن يكون عندك شيء من الذوق الأدبي تقرأ في مختار شعر العرب في مختار نسرهم في مختار كذا حتى يتكون عندك ملكة أدبية يمكنك من خلاله أن تعرف معاني كلام الله عز وجل ومعاني كلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي جاء على أساليب العرب وكثيرا من الأخطاء حتى من بعض المفسرين تأتي من جهة أنهم ما أدركوا معاني لغة العرب أو أساليب العرب في كلامهم ولو عرفت أساليب العرب على الوجه الصغير لقل كثير من اختلاف كما أن كثير من الصحابة ما اختلفوا كما يقرر ذلك الشيخ السمتيني اختلاف التغاق وإنما اختلاف تنوع في الغالب لأنهم كانوا أهل اللغة ويهدفون الأساليب التي كان يتكلم بها العرب وأدركوا أساليب القرآن الكريم فهذه أمور ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها وأن يقوي بها ملكته العلمية هذا من نسبة لشرح الحديث ولا قضية مهمة حقيقة بالنسبة لطلبة العلم لأنهم يتصدرون لشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعوام الناس والناس يحتاجون منهم إلى تجويد لهذا الشرح وأداء صحيح فيه نحن قلنا انتهينا الآن من الحديث والشروحه قلنا بأن الحديث نقسم إلى مصالح حديث وقواعد وتكلمنا عنه الحديث والشروحه والآن تكلمنا عنه يبقى مصادر السنة لا نريد أن نتكلم عن كتب السنة ومناهجها فهذا قد يعني ذكرنا عرض سريع سابق له عند ذكرنا المكتبة الحديثية التي ينبغي أن تتضمنها مكتبة كل طالب عنه لكن نميد أن نعرف ما هي الطرق التي من خلالي أعرف مناهج الكتب وأعرف من خلالها مصادر السنة انا الآن لو أردت بأعرف منهج كتاب معين أو مناهج كتب معينة ماذا أفعل إلى أي كتب أرجع ما هي الوسائل التي أسير عليها حتى أعرف منهج هذا الكتاب وما هي مصادر السنة فمعرفة مناهج الكتب هذا ممكن يوقف كما هو معروف أول شيء مقدمات هذه الكتب إذا كان لها مثل مقدمة مسلم يتبين منها منهج مسلم العام في كتابه أو مثلا إذا كان قبل ذلك حقيقة عنوان الكتاب عنوان الكتاب ممكن أن يدل على منهج المؤلف فيه ولذلك يركض على ضرورة معرفة العناوين الكاملة الصحيحة للكتب تذكرون كيف استنبطنا من كتاب التلمذي منهجه وكيف ممكن ما أيضا من كتاب الإمام البخاري منهجه أيضا فيه ومن كتاب مسلم منهجه فيه يعني اسم كتاب مسلم مثلا المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول شيء عرفنا أنه يعتني لإخراج لحديث المسندة الموقوفة ليست من شرق الكتاب ليست من موضوعه الشيء الثاني أنه صحيح وأنه شرط فيه الصحة وأن وصفه بالصحة لم يكن من خلال استقراء أهل العلم من هذه لا هو نص على الصحة الشرط الثالث أنه مقتصر وبذلك لا ينتقد بأنه ترك أحاديث صحيحة وطرق لأهل البداية أنهم يدعون أنه بقية الأحاديث كلها ضعيفة إلا ما في هذا الكتاب ثم قال بنقل الأدل عن الأدل يبين لنا أنه يشترط الأدالة ثروات وهذا نستمت من فائدة جانبية أخرى وهي أن المحدثين قد يقولون عدل ويقصدون به عدل ضابط لأن هنا يقصد بالعدل المقبول الرواية وهو العدل الضابط وليس مجرد العدالة الدينية يعني عدالة كما يقول ابن حبان في موطن يقول العدالة مسرطة في الرواية عداية الدين وعدالة الرواية يقصد بعدالة الرواية هذا الضبط أن يكون يغاوية عدلا ضابطا هذا نعرف من المحدث إذا قال فلان عدل وسكت يعني أنه ثقة يعني أنه عدل ضابط استمع فيه شرطة الق أГ法 반قل العدل العدل عادل رسول الله عليه سree ويأتد الرسول عليه السلام هذا فيه إشار أيضا لشرط الإتصال وإذا لو قالamin عن العدل الرسول الله عليه سree يقول أن العدل عن العدل, عن الله الله عن العدل عن الله الله يعني العدل عن العدل يبين لنا أنه يهلا بد من تسلسل الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام متصلا به عليه الصلاة والسلام والمقصود أنه يعني من هذه الأناوين ممكن نعرف شرط المؤلف من خزينه في كتابه التوحيد صرح المقدمة من شرطه وأنه لا بد أن يكون حديثا صحيحا بنقل العدون من غير القطاع ولا إرسال كثير من الكتب نعرف موضوعها من خلال عنوانها وهذا مهم جدا مهم جدا جدا يا أخوان فعنوان الكتاب الكامل مما يعين على معرفة المنهج المقدمات قد يكون لبعض الأهل العلم مثلا إذا ما هو مقدم خاتم مثل ما فعل الترمز في كتاب العلم الصغير هو في الحقيقة كلام عن منهجه في السنن والجامع تكلم فيه عن منهجه وعن بعض الصلاحات وعن تفسيرها قد يكون لبعض العلم رسالة في بيان منهجه في الكتاب مثل ما فعل أبي داود رسالة أبي داود إلى أهل مكة التي يبين فيها منهجه في كتابه السنن وهي رسالة مهمة وجليلة في علوم الحديث من الأمور المعينة على معرفة مناهج الكتب ومصادر السنة الكتب المؤلفة في ذلك ومن الكتب المشهورة في معرفة مصادر السنة ومناهجها الكتاب الرسالة المستطرفة لنحمد بن جعفر الكتاني وأيضا كتاب الحطة لصديق حسن خانق النوجي الحطة في لك الصحاح الستة لق النوجي من الكتب المهمة في هذا الجانب ومن أحسن كتب حقيقة المعاصرة كتاب بحوث في تاريخ السن المشرفة لدكتور أكرم ضياء العمري كتاب مهم ودليل حقيقة ولا عذاك ليس في أخطاء هذا شيء مفروغ منه لكنه من أجود الكتب في هذا الجانب بحوث في تاريخ السن المشرفة لدكتور أكرم ضياء العمري صاحب الكتب الممتعة المفيدة في جوال مختلفة وصاحب كتاب السيرة نبوية الصحيحة وهو من أحسن الكتب في السيرة النبوية وكتاب عصر الخلافة الراشدة وهو أفضل كتاب أعرفه في عرض تاريخ الخلافة الراشدة على منهج المحدثين سار فيه على منهج المحدثين في نقد الروايات وتكلو عرض فيه الفتنة التي وقعت بين الصحابة عرضا جميلا جدا لا يؤدي إلى الفهم السقيما الذي قد يحصل من بعض العروض الأخرى التي توهم بأن ما وقع بين الصحابة كان تكالب على الدنيا أو ما شابه ذلك وإنما تعرض عرضا علميا صحيحا أكرم ضياء العمري كل هذه الكتب أكرم ضياء العمري الدكتور أكرم ضياء العمري أحد مشايخ الأحياء حفظ الله وفقه وثبته والحق أيضا من الكتب التي تتكلم عن هذا الموضوع كتاب مناهج المحدثين لفضيلة الشيخ الدكتور سعد الحميد حذره الله مناهج المحدثين وايا عبارة عن دورة علمية كانت للشيخ وسجلت في أسفلت ثم فرغت وطبعت تباع في الأسواق بعدوان مناهج المحدثين دكتور سعد الحميد ايضا كتاب دراسات في السنة النبوية وتدوينها للاعظمي دراسات في السنه النبويه وتدوينها وكتاب صحائف الصحابه هذا بالنسبه لتدوين السنه والمدونات صحائف الصحابه لاحمد الصويان وهو على كتاب النافع والكتب حقا كثيره خاصه المعاصره في هذا الجانب كثيره لكن إنما ذكرت يعني أشهرها أو أهمها ثلاثة آه الكتب المختصة بكتاب واحد يعني هناك كتب تتكلم عن منهج كتاب واحد معين طبعا يأتي في مقدمية رسالة بدوود إلى أهل مكة وكتاب العلل للتغمذي هذه سوى قريبها لكن أيضا منها كتب الختوم الختوم والآن أتكلم عن هذه الكتب هناك كتب تجدونها وعنونا بختم صحيح البخاري ختم صحيح مسلم ختم الترنذي ختم أبي داود ختم فلان إيش المقصد بختم بختم هذه قديمة كان العلماء إذا قرأ عليهم الكتاب كاملا أثناء روايتهم الكتاب مثلا مثل السحاوي اللي هو أشهر من عرف بهذه الختوم إذا روى عنه تلاميذة هذا الكتاب وقراه عليه في آخر مجلس يملي عليهم ثلاما حول منهج المؤلف في الكتاب ترجمة المؤلف ترجمة واسعة يختم بها قراءة الكتاب عليه بعد ما ينتهى من قراءة صاحب القادم عليه كاملا يختمه بكلام عن ترجمة المؤلف ومنهجه في الكتاب وأهم فوائد الكتاب وبعض لطائف الكتاب فيغطي خلاصة ونموذج لفوائد الكتاب ومنهجه فيكتب نافعه جدا في معرفة مناهج الكتب كثير من طلبة العلم يغلبون عن هذه الكتب والله وعلمه سوى في ذلك أن عناوينها لا توحي بموضوعها ختم إيش ختم صحيح ما يقف عليها الطالب يقول خلي هذا إن شاء الله بعد خمسين سنة إذا صرت علامة أشتري وما يدري أنها هو الآن أحولي لها مما بعد ذلك لأنها تتكلم عن مناهج الكتب فمن هذه الكتب التي طبعت حتى الآن عمدة القاري والسامة في ختم, في ختم الصحيح الجامع للسهاوي لسه حاوي عدة كتب الحقيقة في الحقيقة اذكرها منها عمدة القاري والسانه في في ختم الصحيح الجامع وغنيه المحتاج في ختم صحيح مسلم بن الحجاج غنيه المحتاج في ختم صحيح مسلم ابن الحجاج المجهود في ختم سنن ابي داود بذل المجهود في ختم سنن أبي داود والقول المعتبر في ختم سنن النساء رواية بن الأحمر اللي هي السنن الكبرى إحدى روايات السنن الكبرى للنسائي القول المعتبر في ختم سنن النساء رواية بن الأحمر وبغيت الراغب المتمني في ختم سنن نساء رواية ابن الصن وعلى سنن الصغر ومن أجود هذه الكتب في الحقيقة هو هذا الكتاب الأخير يعني كتاب بقية الرغم وتمني أجود هذه الخطوم في من ناحية بيان المهج للسخاوي كل هذه الكتب للسخاوي أيضا كتاب المصعد الأحمد في ختم مسندي أحمد لابن الجزري هذا كتاب لابن الجزري المصعد الأحمد في ختم مصندي أحمد لابن الجزري وهناك كتب الافتتاحيات أكثر ختوم إنه يفتتح العالم روايةه للكتاب بالكلام المؤلف عن المؤلف وعن منهجه فيه وقد طبع بعضه أيضا فمنها مقدمة السلافي أبي طاهر السلافي على معالم السنن الخطابي معالم السنن في شرح أي كتاب في شرح سنن أبي داود فكتب له مقدمة واستتاحية أبو طاهر السلفي في الكلام عن سنن أبي داود في الكلام عن سنن أبي داود وهي مطبوعة في آخر معالم السنن هذه المقدمة وهي لأبي طاهر السلفي وأيضا مقدمة السلفي على الاستذكار لابن عبدالبر وهي مطبوعة أيضا مقدمة أبي طاهر السلفي لكسر السين على الاستذكار لابن عبد البر وأيضا كتاب افتتاح القاري صحيح البخاري لابن ناصر الدين ومطبوع وكتاب رفض القاري بما ينبغي تقديمه عند افتتاح صحيح البخاري للسيوطي رفض القاري بما ينبغي تقديمه عند الفتاح الصحيح البخاري للسيوط ايضا من الكتب التي تعين على معرفة مناهج الكتب مقدمات سروحها مقدمات سروحها يعني مدى رقم 5-6 تكتب عندكم رقم مواكمات وصلتم إليه مقدمات الشروح ولا ننسى في هذا الجانب حديث ساري الذي يعتبر بالفعل أجل مقدمة يمكن من خلاله أن يعرف منهج البخاري في صحيحه وأيضا مقدمة تخفة الأحوالي مقدمة نافعة ومهمة في معرفة جامع الترمج ومنهجه فيه ومقدمة الإمام النووي أيضا تعرض فيها لسرح المقدمة مسلمة التي فيها المنهج وأيضا تقدمها بكلام حول مسلم ومنهجه فيه في كتابه فهم الشروح تقدم بكلام حول كتاب ومؤلفه ومنهج المؤلف فيه ولو بكلام يسير لا بد يكون فيها شيء من كلام حول الكتاب أيضا كتب المصطلح الموسعة تعرضت لكثير من مناهج الكتب ترك كثير من التلام الذي يذكر ومتأخرون والمعاصرون إنما ومنطقة ومعقود من عموم هذه المصادر ومنها كتب المصطلح فمثلا مبحث الحديث الصحيح في كل كتب المصطلح الموسع مثل فتح المغيث للسخار والتدريب الراوي وما قبلها وما بعدها إذا جاءت لصعي المخالي تكلمت عن منهجه وشرطه إذا جاءت لصعي المسلم تكلمت على منهجه وشرطه إذا جاءوا في الحديث الحسن تكلموا عن جامعة تلمذي وعن سنة أبي داود وعن مسند أحمد وعن مسند إسحاق وتكلموا عن كثير من الكتب التي يمضان الحديث الحسن. إذا جاءوا للمدرد مثلا تكلموا عن كتاب الخطيب بغدادي إذا يذكر كل موضوع كل مصطلح وما ألف فيه وربما تطرق لمنهج الكتاب في بعض تلك المواطن. فهي أيضا كتب مصطلح من الكتب التي خاصة الموسع منهم منها ليست مختصة مثلا نزالة تقف فيها طبعا على ذكر المنهج إلا شيء أسير إشارات خفيفة لكن الكتب الموسعة تتوسع في ذكر المناهج هذه الكتب أيضا حقيقة الرسائل الجامعية المعاصرة حقيقة مع إجلالنا لكتب المتقدمين ومعرفتنا أنها هي المصادر الحقيقية للعلم والتي ينبغي أن يعتني بها طلبة العلم أكثر من غيرها إلا أن لا نزح الطلبة العلم بالجهود المعاصر فكم الرسالة العلمية جمعت لك القاصي والداني وحللت ودرست فيستفاد منها فوائد كثيرة جدا المطبوع منها هو المخوط صح التعبير التي ما زالت على أرفف المكتبات لم تطبع فينبغ العناية ايضا بها فكم الرسالة العلمية حول مثلا سنن ابي داود حول سنن النساء ولم يكون جانب من من الجرانب يعني اعرف مثلا رسالة حول سنن ابي داود في الحديثات الذي يعلنها بالارسال ومريد ان اعرف في هذا المسألة الحديث التي يعلنها بالوقف رسالة حول ابي داود مثلا ارواط Victor في سنن النساء ارواط الضعفاء في سنن ابي داود دراسة كلها برسال جولة هو اكتراضات اذكرها مثل لما Birnam وتعرف أقل شيء تأخذ الخاتمة وتستحضر الخاتمة أو تكتبها أو تصورها التي هي خلاصة البحث تعرف إذا المنهج المؤلف من هذه القضايا كلها وهذه القضايا تعينك في التعامل مع الكتاب بعد ذلك وحسن التعامل معه فالعلم هذه الرسائل الجامعية والطلاع عليها وأقل شيء خاتمتها لتعرف نتائج التي توصل إليها البحث نافعة ومفيدة أخيرا وهو أولا مباشرة هذه الكتب نفسها مباشرة هذه الكتب وإطلاع عليها وقرارتها وكثرت إدمان النظر فيها هذا أيضا من ما يعين بل هو من أعظم ما يعين على معرفة مناهج هذه الكتب فلا تبقى علاقتنا بهذه الكتب علاقة يعني إجلال واحترام وتقدير معرفة مناهج دون أن نستفيد منها لا أدنى الرزوع إليها والإسفادة منها الغرض معرفة مناهجها ينحسن التعامل معه أما إذا توقف على معرفة المنهج ثم يترك كتاب ولا يقرأه وليس فيه منه أول شيء يشسر ما سينسى هذا المنهج الذي عرفه عن هذا الكتاب الأمر الثاني أنه ما وصل للثمر المبتغى الثمر المبتغى من معرفة المنهج أن تحسن التعامل مع هذا الكتاب وتنزله منزلته التي هي به اليق من غيرها فهذه المسألة التي أحببنا الطرحة في مصادر السنة بالنسبة للموضوع الرابع وهو الجرح والتعديل علم التعديل والتعديل علم تخصصي دقيق ولا يمكن في الحقيقة أن يعني يلخص خلال جلسة أو جلستين أو وقت قليل بل لا يمكن أصلا ولو في جلسات طويلة أن نتكلم العلم الجرح والتعديل كلاما نظريا لأنه علم يعتمد اعتمادا كليا على الممارسة والتطبيق مع العلم بالقواعد المتعلقة به لذلك يعني سنطرح فنهج لتعلم هذا العلم فقط كيف تتعلم هذا العلم أما أن نواطي قواعد في حول هذا العلم هذا لا يمكن فطريقة تعلم هذا العلم اخوان اولا قراءة مباحث الجرح والتعديل في كتب المصالح قراءة فاهم وتدبر اثناء هذه القراءة يا اخوان ستلاحظ اختلافا بين هذا العلم في تقرير بعض قواعده وبعض مسائله في مثل مثلا حكم رواية المجهول أقسام المجهول هذه مسائل فيها خلاف هذه كله في بحث الجرح والتعديل شنو نزل تعارض الجرح والتعديل ماذا يقدم هل يقدم الجرح هل يقدم التعديل مسائل خلافية مثل بعض الفاظ الجرح والتعديل في ماذا تنزل في اي مرتبه تكون مسائل كثيرة فيها خلاف ايضا عند اهل العلم مسائل كثيره في مسائل الجرح والتعديل فيها خلاف هذه يجب ان تكون حاضرة في ذهنك ولو لو احربت ان تقيدها يكون هذا حسن ما هي مواطن الاختلاف عند العلماء في هذه المسائل هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية هناك كتب متخصصة بعلم الجرح والتعديل ينبغي عليك أن تتوجه إليها مباشرة بعد قراءة كتب المصلح وهذه الكتب كثيرة ومتنوعة مثلا منها كتاب الرفع والتكميل للكنوي في تحقيق عبد الفتاح ابي غدة عليه رحمة الله ومنها ايضا كتاب دراسات في علم الجرح والتعديل لقاسم علي سعد ومنها كتاب علم الجرح والتعديل لمحمد مصرف الاعظم ومنها كتاب شفاء العليل في مسائل او في الفاظ الجرح والتعديل لابي الحسن مصطفى ابن اسماعيل ومنها كتاب وهو على اختصاره اجودها كتاب ضوابط النقد والتعديل للدكتور عبد العزيز عبد اللطيف عليه رحمة الله ضوابط النقد والجرح والتعديل للدكتور عبد العزيز عبد عليه رحمة الله فهذه الكتب نافعه جدا في أيضا معرفة المسائل وستلاحظ أيضا خلافا بين هذا الكتب كلما قدح في ذهنك إشكال ليس فقط مسائل خلاف أخوان قد تقرأ الكلام أنا أود أن تتنمى عندما يقوم جميعا حاسة النقد لا يكفي أن تقرأ فتفهم يعني حقيقة يعني من خلال معاشر طلبة العلم وجدنا أن الذي يقرأ منهم للأسف الشديد قليل الذي يقرأ أصلا قليل يقرأ قراءة حقيقية يعني للإستفادة ثم الذي يقرأ ويفهم أقل قد تجد بعد ذلك طالب يقرأ ويفهم لكن الذي يقرأ ويفهم وينتقت هذا أقل وقليل يجب أن تقرأ بفهم وبانتقاد ما تأخذ الشيء مسلم إلا إذا قامت الدلاء للدالة على صحته وقبوله هذا يجب يجب علينا أن نربي أنفسنا عليه وإلا أصبحنا مقلدة دون أن نشرف ولا فرق بينها وبين غيرنا لمن ندعي أنهم مقلدة ونمددهم بذلك يعني بعض الأحيان نمدد المقلدة الفراء الفقهية ونحن نقلد في علوم الحديث أو العكس أو مثلا نقلد في مسألة ونترك مسألة أخرى فيجب علينا أن نربي حاسة النقط عندنا خاصة أمثالكم يعني لهم الطبقة المتميزة من طلبة العلم ومن الدعاة ومن يعني يرجى أن يكون قادة هذه الأمة فيجب علينا أن نربي في أنفسنا حاسة النقد ليس هناك أمر مسلم لا دليل عليه إنما نسلمه شيء بقيامة دليل على صحته ولا تخشب من هذا المنهج ترى مهم منهج خطير لأنه كلما كانت المسألة أنت أحمد إليها كلما يسر الله عز وجل طريقة الوصول إليها كما هو معروف وكما يذكر ذلك دائما مشكلة الإسلامية تيمية يقرر هذه القاعدة يقول كلما كانت الأمة أحوز إلى مسألة كلما جل الله أدلتها وأوضحها وجعلها بينها غاية الوضوح مثلا قضايا التوحيد أوضح ما يكون في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لأنها أحوز قضية حي يحتاجها الناس والبشر وكلما كانت المسألة ليست بتلك الأهمية وليست في أهمية كلما تميز في التنقيب عنها من كان أحرص عليها وغطق بذلك من الله عز وجل في الوقوف عليها نعم طبعا هذه قضيه بالكامل يعني مارسه الى النسوب الانكال في الرئه نعم لا يعني هو يؤخذ الممارسه نعم هو سنة أو سنتين يجب حل هذا الإشكال فيقول الإشكال أصلاً فاتعاً نعم يعني ذلك ممكن أن يكون هناك عن طواعي وأساسيات الطواعي في جميع نعم يعني حق هذا مسألة مهمة هو أنا هذه المجاس في الحقيقة وكذلك كما أخبرت أنها ليست مجل... لقاءتنا هذه ليست يعني مجلس ل لي... إلقاء وتلقي وإنما هي مجالس حوار وأخف وعطاء فيعني هذا القضية حقيقة قضية مهمة ولعل يختم بها بعد ما ننتهي من مسائل الجفة اللي... يسأل يقول لعل بعضكم ما سمع يقول إنه لعل هذه القضية مرتبطة بطريقة القراءة كثير ممن يبدأ يقرأ أو كذا لا يحسن الطريقة أو لا يت... يت... يوفق لطريقة المثلة في القراءة وكيف يقيد الفوائد وكيف يقف مع المسائل وما هي الوسائل الصحيحة المبلغة له لأن يقرأ قراءة كاملة الاستثمار التي يستثم بها قراءته الاستثمار الكامل هذه بالفعل قضية ربما تحصل للإنسان مع الممارسة وبعد طول الوقت يعرف الطريقة الصحيحة للقراءة لكن يكون كما ذكر فاتت أشياء كثيرة ربما يضطر مرة ثانية إلى عادة قراءة كتب من أول وجديد ليشعر الاستثمار السابق لها كان ناقص والعمر كما يقول العلماء دائما أضيق والزمن أثمن بالنسان يضيع وقته في أشياء ربما مكرورة ومعادة ويود دائما أنه يستثمر وقته في أشياء جديدة فهذا لعلنا نطرق إليه بعد قليل إذا انتهينا من المسائل ال الخمسة التي ذكرناها علوم الحديث الخمسة فإيش أخير ما سأذكرناه في الجرس والتأديل أي نعم الكتب المتحصطة في علم الجرح والتعديل وقراتها وقلنا تقييد المسائل المشكلة والخلافية التي تظهر لنا خلال هذه الكتب ثم بعد ذلك يا إخواني طالب العلم إلى كتب الجرح والتعديل التطبيقية وخاصة التي فيها مناقشة لمسائله يعني من أمثلت هذه الكتب كتاب الكامل لابن عدي كتاب الميزان للذهبي كتاب التهذيب التهذيب للحافظ من حجر مثلا لنأخذ كتاب الميزان على سدان للذهبي كم راوي يذكر إمام الذهبي وفي عبارة جرح وتعديل اختلفها للعلم ثم يرجح حكما حول هذا الرابع وحاول أن أعرف بناء على ماذا رجح الذهبي هنا مثلا التوثيق بناء على ماذا رد على الجرح بناء على ماذا قدم الجرح على التعديل واعتبره... واعتبر هذا الرعوم جروحا فمن خلال هذا التطبيق العملي أعرف كيف كان تعامل العلماء مع الفاضي الجرح والتعديل تطبيقيا وربما تبينت عندي حلول لكثير من إشكالات التي كانت سابقا غائبة عني وربما اجتمع عندي أدلة لبعض الأقوال التي كان فيها خلاف سابق فأرجح قول على قول بناء على ما يظهر لي من تطبيقات أهل العلم لهذه المسائل قد تتحرر عندي ألفاظ جرح وتعديل فيها خلاف مثلا واحد يقول هذه عبارة جرح والثاني يقول هذه عبارة تعديل أو واحد يقول هذه عبارة تعديل لكنها خفيفة والثاني يقول لا بل هي قوية ودل على تعديل كامل فاقف على عبارات أهل العلم تدل على مقصودهم من هذه العبارات أيضا تكمين الملكة في هذه المرحلة جيد فأنت تأخذها الرأي مختلف فيه وتحاول تدرس أنت باستقلال لتصل في إلى حكم ثم تقارن هذا الحكم بأحكام العلماء المتأخرين كالإمام الذهب أو بن حجر أو غيره لتعرف هل أنت أصبت أو لا هل كان حكمك موفق أو لا وليس معنا ذلك أن الحكم المتأخرين هو الضابط الذي يرجع لي وهو المعيار لكن أقل تعرف هل أنت موافق لهم في الغالب أو مخالف لهم في الغالب قد يكون قولك الصواب قول الحافظ من حاجة قد يكون قولك الصواب وقول الأذى بي خطأ لكن المقصود أن تعرف بناء على ماذا أنت رجعت ما هي الأذلة التي من خلالها رجعت هل أصبت أو أخطأت فالمقصود من دراسة هذه الدراسة وهذه الممارسة التطبيقية هذه التي ت الملكة الصحيحة في الحكم على الرواة والتعامل الصحيح مع الفضل الجرح والتعديم طبعا كتب الجرح والتعديل التطبيقية كثيرة جدا أنا إنما ذكرت أمسل معروفة أو متخدمة منها مثل الجرح والتعديل التاريخ الكبير البخاري كتب السؤالات مع أستر رجال كثيرة جدا كتب الضعفاء وغيرها كتب كثيرة جدا منتثرة في المكتبة الإسلامية وكتب الجرح والتعديل مثل ما نقول في كتب العلل صفحة واحدة من كتب الجرح والتعديل لائمة الجرح والتعديل لا تقدر بثمن ووجودها أو إقرازها أو الاستفادة منها أمر في غاية الأهمية نعم. فبهذه الطريقة ممكن أن تتكون الملكة في علم الجرح والتعديل طبعا علم الجرح والتعديل أيضا له علاقة بالحكم الحديث والحديث من أمور المعينة على معرفة صوابك في ترجيخك أن تنظم تطبيقات أهل العلم مع هذا الظالم مثلا أنت قد توجه أنه ضعيف لكن نجد والله أنه كل من صحح أو كل من حكم الحديث بالصحة وقبول كان صحيحون لهذا الراوي هذه مباشرة ترى علامة استفهام على ترجيحك هل يعقل أن يتفق البخاري ومسلم وبالحبان والخزيمة والتنزي والحاكم وفلان وفلان على التصحيح لهذا الراوي حديث كثيرة وأنت تحكم عليه بالضعف هذا يدلع أنه في خلل عندك في تقرير القواعد وفي فهم عبارات الجرح والتعديل وهنا أنبه لقضية وهذا قضية تنبه لإمام الذهبي وسار عليها في كتابه الميزان حتى إنه ذكر أنه أي ترجمة يقدمها بعبارة صح وهذا الرمز ربما لم يعرف معناه كثير من الطالب لأنه لم ينبه عليه الذهبي في مقدمة الكتاب مقدمة كتابه الميزان بل لم ينبه عليه من خلال المطبوع ذكر الحافظ من حجر أنه نبه على هذا المصطلح في ترجمة أباني بن يزيد العبطار لكن ترجمة أباني بن يزيد العبطار في ميزان عفدال المطبوع ليس فيها هذا التنبيه فكأنه ساقط من مطبوعة الميزان ما هو هذا المعنى صح إذا وجدت أي ترجمة في الميزان قبلها قبل ذكر الاسم يقول صح إيش معنى يقول الذهبي معنى أن العمل على تصحيح هذا الراوي شوف ملاحظة العمل ما معنى, معنى ذات انه اي عبرات جرح فاصلنيه ورى ظهرك ليس الهوز مدام عمل العلماء على تصحيح حديثه معنى ذات انه المعتمد انه ثقه وانه صحيح حديثه مثلا متأثي لعبد الرزاق بن همام يعني انا دائما الطلاب في الجامعة في مواد التخريج ودرس الاسانيد حاولي ناتي لهم بمثال هؤلاء الروات اللي يعني ربما اشكلوا عبد الرزاق بن همان مشهور ان مصنف لكن اقرأ ترجماته تجد فيه جرح شديد تكلم فيه بالبداع وبعضهم اتداموا بالرفض الرفض موتشيع فقط بل احد العلماء يشهد بالله انه كذب و اخوتهم او وثف بالاختلاط وانه اصبح مختلط اختلاطا فاحشا والدبر الذي هو اعضاو المصنف المصنف عن عبد الرزاق إنما سمع منه بعد اقتلاطه شوف هذه الاشكالات كلها الواحد يقف منها يقول خلاص عف الله على مصنف عبد الرزاق ما عدنا ستفيد منه ما عد له قيمة لكن إذا وقفت من تصرفات أهل العلم وكان عندك تدبر في معنى الفاظ الجحة وتعذيه في طريقة التعامل معها ثالث إنه بالفعل الصوافي عبد الرزاق أنه إمام حافظ وأنه حديثة وحجة وأن هذه العبارات كلها ما بين مردود وما بين متأول وما بين وما بين, وما بين, وما بين, وما بين وأن كتابه حتى من رؤية الدبر ما زال العمل على قبوله وعلى تصحيحه فلا يشكل عليك أي عبارة أو كذا حتى تتأكد من تصرفات أهل العلم وعملهم تجاه هذا الراوي كيف كانوا يعاملون هذا الراوي؟ هل كانوا يقبلون حديثه أو يردون حديثه؟ وهذا إنما تظهر أو إنما يستطيع الطالب أن يستفيد منه مع طول الممارسة مع طول الممارسة ولذلك نقول إن هذا العلم دائما تملك الحارض الحجر وغيره بالرجب وعامة من كثف الصرح يقولون إن هذا العلم أو عبارة دائما يقولونها يقول لكل حديث ذوقه الخاص يعني إنما جاءت القواعد لبيان الأمر لهو الغالب أو القواعد التي هي الكلية لكن لكل قاعدة لا نقول شذوذات لكن استثناءات لكل قاعدة استثناءات وهذه استثناءات يمكن تحصر يمكن تحصر في بعض الأحيان لكن من هو الذي يعرف هذه الاستثناءات من له ممارسة فقد ذلك الرعلماء استثناءين ثلاثة أربع عشرة أنت قد تضيف 11-12-14-14-14 وكلما جيت ممارسة كلما استطعت أنك تستنبط هذه الاستثناءات من قواعد الكلية المقررة في كتب المصطلح وهذا يأتي من خلال الممارسة ونقول دائما أنه كما ذكر العلم أنه لكل حديث ذوق خاص ولكل راوي ذوق الخاص لأن هذه المسألة ليست مسائل رياضية واحد زاد واحد يتاو اثنين وإنما هي أن تتعامل مع راوي هذا الراوي يختلف من زمن إلى زمن ومن ناحية العجالة ومن ناحية الضبط وقد ينسى وقد يغفل وقد يخرج مرة مغموم فيحدث وينسى بعض الأشياء وقد يخرج مرة من شريح الصدر فيحدث بالحديث على وجه الأكمل وهوات في الإسنات كلهم يتطرق إليهم كل هذه الآفات وكل هذه المشاكل فلا يمكن أن تضع لهم قاعدة كلية مضطردة ان هذا مقبول مطلقا هذا مغدود مطلقا هذا لا يمكن ولذلك الحكم الحديث ليس للأمر الهيئي ويحتاج بالفعل إلى معرفة كبيرة جدا بمراتب الرواة وبطريقة التعامل الصحيحة مع هؤلاء الرواة هذا بالنسبة لعلم الجرح والتعديل ألبه إلى أيضا مكتبة الجرح والتعديل مكتبة الجرح والتعديل التي ينبغي أعطى بعلم أنه يبتدئ بتكمينها شيئا فشيئا يبتد حقيقة طالب العلم بأربعة كتب وهي كتاب تهذيب الكمال للمزي وتهذيب التهذيب لابن حجر وتقريب التهذيب لابن حجر والكاسف للذهبي هذه أهم كتب حقيقة ينبغي على طالب العلم يقتنيها لما؟ هذه مرحلة أولى لما؟ لأنها الكتب التي تخدمه الكتب الستة الكتب التي تخدم الكتب الستة الأمهات الستة التي هي مصادر السنة الأولى يعني هذا من أسباب أهميتها من أسباب أهميتها أيضا أنها خاصة كتاب تهذيب التهذيب مثلا أنه أوسع كتاب في جمع ألفاظ الجرح والتعديل في كل راو من الضوات الروايي المترجم في التهذيب تجد أن الترجمة في التهذيب من ناحية الشمولي على الفاضة والتعديل أنه أوسع كتاب في ذلك ولا يعني ذلك أنه شمل كل الفاضة الجرح والتعديل هناك الفاضة الجرح والتعديل قد تجدها في الكتب ولا تجدها في تهذيب التهذيب حول الروايي من الروات يوجد فوج الحاضر وليس بالقليل لكنه أوسع كتاب أوسع كتاب في جمع الفاضة الجرح والتعديل في كل روايي من الروات هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية وسأتكلم أيضا عن فوائد هذا التقسيم بعد قليل بعد ما نتهي المراحل تعجيل المنفع لابن حجر ولسان الميزان لابن حجر تعجيل المنفع لابن حجر ولسان الميزان لابن حجر لماذا ذكرنا هذين الكتابين في هذه المرحلة؟ واخرناهما مع المرحلة السابقة لأن تعجيل المنفعة هو عبارة ايش عنوان الكتاب تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة من هو الأئمة الأربعة؟ أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يعني الآن أي راوي تق... مثلا تبحث على ترجمة راوي لنفترض في مسند أحمد أو في مواجهما التبراني <تصفيق> فاول ما تفعل تذهب إلى تهذيب الكمال للمزي وتوابعه تقريبا تهذيب وتعذيب التهذيب هو اصلا على كل حال متقارب يعني غالب الروايات الموجودين في تهذيب الكمال موجودين في تقريب التهذيب الا رواف قلال الاضافهم الحافظ على المزي فراته على المزي لكن في العموم الاغلب هي متقاربه الراوي الموجود في التقريب موجود في التهذيب تهذيب موجود ايضا في تهذيب الكمال ووجود منثب الكاشف له شرط آخر يعني إذا تذكرت تتلمت عليه المقصود أنه هذه الكتب كلها حول رجال الكتب الستة أو رجال أصحاب الكتب الستة فإذا لم أقف على الرؤية هذه الكتب إذن مظنة فين الكتب التي تذكر الرواة الزائدين على رجال أصحاب الكتب الستة وهما هذي الكتابة فتعجيل المنفع خاص بالروات. الذين أخرج لهم يعني أخرج لهم في الآثار لمحمد بن حسن أشريباني اللي هو بالنسبة لحديثة بي حنيفة يجمع حديثة بي حنيفة وموطأ مالك ومثند الشافعي ومثند أحمد فأي راوي ليس من رجال أصحاب الكتب الستة يكون مظنة أن يكون ممكن في تعجيل المنفع إذا كان أخرج له أحد أصحاب هذه الكتب طيب إذا لم يكن الراوي لا في هذا ولا في إذا لا في الكتب الستة ولا في تاجي المنفعة يبقى احتمال أن يكون في كتاب آخر أيضا يخرج الزوائد وهو لسان الميزان لسان الميزان شرطه له شرطان أساسيا أن يذكر الزوائد على رجال أصحاب الكتب الستة والشرط الثاني أن يكون متكلما فيه أن يكون الراوي متكلما فيه انتبه لدقة العبارة أقول متكلما فيه لا أقول ضعيف لأنه قد يكون مضاعف لكن الراجح أنه ثقة فهذا هو شرط الحظ في لسان الميزان أن يذكر كل من لم يترجم في تهذيب الكمال وهو متكلم فيه بالشرطين ويعني حقيقة كثيرة هوات إذا لم يكن أو الأكثر لا أقول الغالب يعني الأكثر لا 60% إذا لم يكن الراوي في تهذيب التهذيب ولا في تعديل المنفع في الغالب سيكون إنما هجر روح للعلم به لأنه متكلم فيه فيكون مظنة بالفعل في لسان الميزان فلذلك لكمنا في المرحلة الثانية المرحلة الثالثة من كتب التراجم هي بكل صراحة بقية كتب التراجم كلها لكن أبتدئ بأهمها كتاب التاريخ الكبير للبخاري كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم كتاب الثقات لابن حبان او حتى يعني سهل قضيه اعتبر هذه المرحله الثالثه في كتب الجرح والتعديل هذه الكتب الثالثه هذه الكتب الثلاثه هي المرحله في المكتبة مكتبه الجرح والتعديل التي على طالب العلم انه يرتب عليها مقتنياته فيها تاريخ الطبري البخاري والجرح والتعديل للنبي حاتم وثقات لابن حبان كتاب الثالث والثقات لابن شبان المرحلة الأخيرة هي التي يمكن نقول فيها كل كتب الجرح والتعديل لكنني أيضا أذكر عنوين لهذه الكتب فمنها كتاب تاريخ بغداد الخطيب وتاريخ دمشق لابن عساكر وكتاب تاريخ الإسلام للذهبي وكتاب سير اعلام النبلاء للذهبي طبعا مزيه هذه الكتب الاخيره ان هي التي تترجم للروات المتاخرين يعني الكتب السابقه كلها تترجم للروات المتقدمين ليش؟ ليش تترجم المتقدمين؟ كل إلا لسان ميزان فقط هو اللي ممكن نستثنيه الحاجة متأخر لأنه شرطه التزم مثلا بعضه التزم بالكتب معينة مثل تهديب الكمال وتوابعه مثل تعجيل المنفعة أو نفس المؤلف متقدم مثل البخاري وابن أبي حاتم وحتى أبن الحبان حتى أن أبن الحبان إنما ترجم للصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأتباع أتباع التابعين توقف عند الطبق الرابع ولم ترجم لعامة شيوخي لأنهم من الطبق الخامسة وهو لم يترجم للطبق الخامسة أصلا فأما بقية هذه الكتب يتترجم لأعيان القرن الرابع والخامس الهجي فما بعد فالكتب التي ذكرناها يعني مثلا وقفت على عالم توفي تظن أنها تظن في خدوث سنة 350 أو 70 أو 80 أو بعد الأربعمائة أو بعد الخمسمائة هؤلاء مظلتهم أمثال هذه الكتب التي ذكرناها متأخرا طبعا وكتب الجرف وتعديل أيضا كتب كثيرة جدا هناك كتب متقدمة أكثر من التاريخ الكبير مثل معرفة الرجال الإمام أحمد مثل برواية عبد الله برواية صالح سؤالة أبي داود الإمام أحمد سؤالة الأجر لأبي كتب يحيي من معين كل هذه كتب الجرف وتعديل مهمة لكن هذه تأتي في, في المرحلة الرابعة كيف؟ تذكرة الحفاظ كل كتب الذهبي لكن سيرة عن نبلاء تاريخ الإسلام أشمل فكل من دو كابيتالك تحفاظ تجيد في سير أعلام النبلاء في تاريخ الاسلام تاريخ الاسلام بالنسبه لتاريخ الاسلام وسير يعني ينبه الى الفرق بينهما حتى يعرف الإسلام ماذا ليقتني اول مثلا حسب مطلبه تاريخ الإسلام اوسع في التراجم يعني عدد التراجم فيه اكثر عدد التراجم فيه الذين ترجم في تاريخ الإسلام أكثر لكن من يترجم لهم الذهبي في السير الترجمه بذاتها في السير أوسع منها في تاريخ الإسلام يعني كأن غرضه من, تاريخ من سير ع النبلاء أن يبين سير وحياة هؤلاء العلماء أكثر من تاريخ الإسلام فإذا وقفت على ترجم العالم في سير ع النبلاء ربما وجدتها في السير أوسع منها في تاريخ الإسلام وكل من في السير مترجم في التاريخ وليس كل من, مترجم وليس كل من ترجم له في التاريخ مترجما في السير فإذا أردت عد التراجم أكثر فعليك بتاريخ الإسلام وإذا أردت الكلام في الأسير العلماء وأحوالهم وأخبارهم فالسير أوسع من هذا من هذه الناحية طيب هذه بالنسبة لكتب الجرح والتعديل أو مكتبة الجرح والتعديل الظاهر الوقت انتهى نؤجل الكلام على تخريج درس الأسانيذ وبعض الأشياء نختم بها غدا لكن حقيقة أريد أن أنبه إلى قضية مهمة إلا أشار إليها الأخ بصورة سريعة قضية القراءة ومنهج الصحيح للقراءة هذه فن يعني بالفعل وقد اطلعت على بعض الكتب المعاصرة التي كتبت عن فن القراءة كما يسمى وهناك أيضا كتب خاصة بفن القراءة السريعة كما يقال يعني هناك مناهش في القراءة ليست منهجا واحدا لكن قبل ذلك أقرر ما هي علاقة الطالب بالكتاب نحن كثيرا ما نسمع عبارات لأهل العلم لها توجيهها الصحيح في ذنب من يعتمد على طلب العلم على كتابه من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه هذه عبارة دائما تكرر وسابقا كانوا يقولون لا تأخذ القرآن عن مصحفي ولا تأخذ العلم عن صحفي فهذه مسألة مهمة ولابد من تقريرها باختصار فأقول رابط هذه الخضية يا أخوان أن الطالب كلما كان في بدايات الطلب كلما كان أحوج إلى الشيخ من الكتاب ففي بدايات طلبه هو أحوج إلى الشيخ من حاجته إلى الكتاب وكلما ترقى في الطلب كلما قويت علاقته بالكتاب أكثر فأكثر حتى يصل إلى درجة إلى أن تصبح علاقته بالكتاب أكبر من, من علاقته بالشيخ ليش يقول هذا السلام من بعض الناس يغلو في هذا الجانب هذا الجانب أو هذا الجانب بعضهم يترك تلقي عن الشيوخ تماما ويأخذ في الكتب وهذا قد يصل لكنه بعد العثار ولكنه بعد أن يتعثر قد يصل للتمر المبتغى لكن بعد عثارات لربما كان سيغتنم الوقت ويستفيد وكذا لو أنه تلقى على الشيوخ وبينوه الطريقة الصحيحة في تلقي العلم وفهم العلم كذلك الذي يعتمد تماما على الشيخ ويصبح كأنه لو الشيخ غاب عن الدرس يقاطع العلم وأنا أستغرب من هذا خاصة اليوم مع وجود طرق كثيرة للتعلم مثل الشطة مثلا يقول مثلا أتني بعض الطلاب نبغى درس في في, في في علوم الحديث طيب يا أخوان في دروس كثيرة مسجلة مثلا طالب مرتدي إنه ستنظر ولا غيره طيب أنا درست نسعة النظر مثلا مرات وشرحتها وسجلت ليش يبغى درس ثاني أبدا يصر إلا يدرس مرة ثانية علينا طيب وش فاتت الأشيطة التي سجلت اقرأ واسمع إذا هناك إشكال ستجد كثير من يجيبك أنا أو غيري لكن يصبح أبدا يعني كأن القضية قضية مرتبطة نفسيا بأنه لا يجيس بين يدي شيخ إذا ما وجد درس ينقطع عن الطلب تماما كانه لا يستطيع ان يفهم كان الكتب التي كتبت مع كل عالم يكتب من اجل ان يفهم يعني كل الكتب يعني مثلا الحافظ محجر لما الف النزهه الف ألفها شرحا للمخبه لما جاء العلماء وشرحوا النزهه في كتبهم شرحوها من اجل ان تفهم ما شرحوها من اجل ياتيك ايضا شارح يشرحها فلعلك تفهم غالب هذه الكتب اقرا وابذل الجهد والعباره اذا لم تفهمها من اول مرة اقراها ثاني مرة وثالث مرة والله يا اخوان حتى الشيخ يفعل هذا تحسبوا الشيخ هو عنده العين كذا وحي هو يقرأ ويفهم العلم لكتب ويحضر قبل أن يأتيك فأنت أيضا ابذل جهد في فهم العلم إذا شكيت في مسألة إذا شعرت بأنه لك رأي تبنيته بأدلته قد يكون بأدلته لكنه في شيء من الاشتطاط في شيء من البعد قد تجد أنه مثلا ما تجد أحد وافقك عليها عندها حتى تتثبت قد يكون رأي الصواب ولو كان هو رأي غير مشتهر لكن ارجع لأهل العلم وناقشهم وجدلهم في هذه المسألة فيجب أن تكون علاقتنا بالكتب بينة وواضحة ولا أجعل علاقة بالشيخ هي العلاقة الكاملة التي لا يمكن أبدا أن أتقدم إلا بدرس ولا أهجر الكتب أيضا فلا ننسى أيضا في هذا السياق للمتشاط بالشيئة في كتابه الموافقات عندما قال كان العلم في صدور الرجال فأصبح في الكتب ومفاتيحه في أيدي الرجال الشيوخ يعطونك المفاتيح التي تفتح بها مغالق الكتب حتى تستطيع أن تأخذ العلم العلم الحقيقي يا إخوان في الكتب الشيخ مهما جلست معه لن يعطيك العلم الموجود في فتح الباري 12 مجلد 13 مجلد ستمكث عنده 30 سنة حتى تأخذ العلم الذي موجود في فتح البارئ علم فتح البارئ في فتح البارئ علم المغني في المغني الشيخ يعطيك المفاتيح يعطيك كيف تفهم هذا الكتاب فقط لأن العلم الحقيقي في الكتاب يجب أن نعرف هذا الأمر فلا بد من رجوع الكتب والاعتماد عليها أما منهج القراءة التي نقصد بها تصيد الفوائك فممكن أختصرها ب... بعبارات دقيقة جدا وقليلة جدا بعد أن تحصر في أي علم معلوم مسائل خلاف في ذهنك كما قلنا من خلال القراءة الكتب التنظيرية للعلم والمسائل المشكلة تبدأ تجد المطولات الأصيلة في الفن المطولات الأصيلة في الفن تقرأ هذه المطولات قد تجد حلا لإشكال من التي عندك من خلال هذا الجرد فتقيده أو مسألة قد تدل على الاشكال أو لها علاقة بذلك الإشكال أو مسائل تتمنى أنك تدرسها تصل لنتيجة حول ذلك إشكال تقيدها إما في دفتر خاص أو في جدة الكتاب فأستخدم طريقة جدة الكتاب جدة الكتاب موجودة معي في كل مكان لا يحتاج كتاب أو دفتر جدة الكتاب الخارجية قيد فيه الفواعد ثم أي فائده تأتيك في غير مظنتها هذه فائدة تقتنص لا تفوت قد تقرأ في ترجمة فتقف على مثلا تراجم جرح وتعديل فتقف على حكم على حديث هذا في غير مظنته قد تقف على كلام متعلق بمسألة فقهية هذا في غير مظنته في كتاب من كتب التراجم فتقيد في جلدة الكتاب أي فائدة في غير مظنته يعني لا يمكن أن يدلك عليها فيهرس أو مروع الكتاب هذه في غير مظنته تقيدها لأنها بجمع هذه الفوائد يجتمع عندك قدر كبير جدا من العلم الذي يغيب عن المظان فإذا جئت تدرس المسألة فإذا بيك عندك ثروة عظيمة من المعلومات الموجودة في غير مظانها ممكن تستمرها في أثناء دراستك لذلك العلم أيضا أمر يعني أنبه عليه ويغيب على كثير من الإخوان قد تقرأ قصة من القصص تستوقف بك هذه القصة أو تعجب بها حاول أن تعرف لماذا أعجبت بهذه القصة ترى هذا ما هو بالأمر الهين لماذا استوقفتك هذه القصة مع أنك قرأت قصص متوالية مثلاً أو أخبار أو أشياء أو عبارات متوالية ما استوقفتك إذا عرفت ما هو سبب هذا الإعجاب صغه بعبارة كأنها عنصر هذه القصة أعجبتني لأنها تدل على كذا وكذا وكذا ما تقول لكن قصة تدل على كذا قصة فيها كذا خبر فيه كذا عبارة فيها كذا أي عبارة تشعر أنها أنت استوقفتك أو أن تعرف لي ما استوقفتك ما هو سبب الإعجاب ما هو سبب الاستيقاف بين هذا بين خلال عبارة تصوقها وتجعلها أيضا ضمن الفوائد التي تجعلها في غلاف الكتاب وممكن أن تجعل الكتاب مخصم على قوائم مثلا مسائل الجرح والتعديل يكون في علم الحديث مسائل المصالح مسائل مثلا التخريج مسائل كذا، المسائل العامة الفقهية التفسيرية رقم الصفحة وعنوان رقم الصفحة وعنوان للمسألة او اذا حدث في دفتر هذا العلو ايسر واحسن نعم, <تصفيق> نعم. صحيح هذه طريقة جيدة ويتتبعها بعض القلب لكن انا أنصح مه مختصر مطول لأن المختصر سيكثر عليه الزوائد أي نعم المختصر سيكثر عليه الزوائد لكن لا مثلا في علم الحديث مثلا فتح المغيط مثلا فتح المغيط هو مصدر الأساسي تهضم مسألة فيه ثم أي مسألة تعزز رأيا فيه أو تدل على خلاف ترجيح فيه او متعلق بالسائل لم تذكر فيه تقيد في حواشي هذا الكتاب هنا يتبين حقيقة أهمية يعني أن ننصح الطابعين ومحقين أن يتركوا حاشية معقولة في أطراف الكتاب خاصة الكتب التي هي كتب دراسية وعلمية يعني يحتاج الطالب الفعل المقيد عليها فوائد وحواشي وأشياء متعلقة بالكتاب أيضا هذه طريقة جيدة ويتبعها كثير من طلبة العلم ولا يكاد يوجد يعني طالب علم إلا له كتاب بالفعل وجاء من يرجع اليه ويعتمد عليه وله وله عليه عواشي كثيره هذه ايضا طريقة من الطرق فلا نريد ايضا ان نقول قلنا انه هذه يعني كاد يكون علم قائم براسي وفي مؤلفات فيه مناقشه اخوان او راي او شيء طيب وصل الله وسلم على سيدنا محمد نعم بعد هذه والله من أخذ بظاهر الحديث فهو بالعدور يعني انا المقصود ان يبين ان ما هو منهج الذي يسير عليه الانسان الان حتى العالم الذي ياخذ بظاهر الحديث مخالفا للجمهور وهو عالم مجتهد اليس منكن مختل يحتمل لكن ألا ترى أن هذا منهج هو منهج الصحيح الذي ينبغي أن يسير عليه؟ خلاص خلاص صالح. فحتى طالب العلم دامن في مسبق من أمام معتبر حتى كان خلاف قول الجمهور نعم يعني كونه يضع في اعتبار هذا خلاف الجمهور فيدعو ذلك إلى زيادة التحري والتثبت هذا ينبغي عليه ينبغي عليه أن يفعل لكن, لكن لو بعد التحري والتثبت ما ظهر له ما يخالف ظاهر هذا الحديث فيعقذ به ولا ملامة عليه نعم نعم نعم ويقول هل المسجد حالي هل يتركب عليها علم نعم وأنها no. مسألها علمية نعم no. وإذا كان يتركب عليها عن الحقيقة الذي يسأل قطاعي نعم القطيع ليس له إلا زيادتين أو ثلاثة في المسند أنا نسيت الآن إما حديثين فقط او ثلاثة ذكرها محاق الكتاب إطراف المسند, إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي الشيخ زهير الناصر إياه فقط إما حديثين أو ثلاثة فيما أذكر لا تزيد عن ثلاثة على كل حد. لذا التقدير كان خاطئ الظاهر الظاهر أنه تقدير خاطئ يعني الآن حديث المستث في الطبعة الأخيرة فيه خمسين مجلد لا أذكر بالفضل فالآن لكن نحو ثلاثين حديث لو رجعتم لآخر يعني ترقيم المحقق نحو ثلاثين ألف تسع وعشرين ألف وكسور بزيادات بزيادات هذا قال أحمد شاكر؟ كان يكون المسلم جارحا والسنة نعم هي عبارة محوظة من الكلام للإمام أحمد نفسه حيث أورد حنب المسحاق في تاريخه أنه سأل إمام أحمد عن كتابه المسند فقال أني جعلت هذا الكتاب اصلا فإذا وجدتم الحديث موجودا في هذا الكتاب تعلموا ان له اصل واذا لم تجدوه فيه فليس له اصل ومقصودا لina ahmad ان كما رأي الدراك المقيم في كتاب الفرنسية ليس مقصوده ان كل الاحاديث الصحيحة موجودة في كتابه وانما يقصد ان اصول الاحاديث موجودة في هذا الكتاب فاذا وجدنا حديث اصل في الباب وليس له ما يفيد نفس المعنى في المسند فهذا يدعو انه ليس له اصل هذا الحديث هذا مقصودا لina ahmad وهذا لعله مقصودا الشيخ أحمد شاكس إذا مستوعب الكتب الستة في زيادات؟ لا في زيادات في زيادات في الكتب الستة بل في الصحيحين كما, كما ذكرها هذا المسرطين لكنه لا شك أوسع الكتب كله. يعني زياداته على الكتب الستة أكثر من زيادات الكتب الستة تعليم وزيادات عبد والله من نسبة المتون قليلة يعني نحو ثلاثمائة حديث فقط في المتون على أبيه لكن له زيادات كثيرة في الأسانيد يتابع عيادكم مثلا الحديث من طريقة أبيه ثم يقول حدثنا فلان عن فلان ثم يلتقي مع طرف الأسند مع أبيه هذا كثير أما المتون فأخرجها حدد دكاتر في مجلد دكتور عامر حسن صبري زوايد عبد الله ونحمد وهي نحو ثلاثمائة حديث فقط دون ثلاثمائة يعني مائتين وخمسين فوق ودرسها حتى يعني انه يقال نقالب الاحاديث الضعيفه هي من الزيادات فدرسها متبينا انها ليست يعني لهذه الدرجه من الضعف هي مثلا مثل مثل الحديث المسند شخص سوف الله هذه الزيادات في الثلاثيات رحمه نعم هو نموذجي قريب من طبقتي صحيح حجم الثلاثيات اللي نعم طبعا أبو داود متلامذة أحمد فهو أصغر منه قليلا وأحمد أدرك بعض الشيوف الذين أكثروا عن بعض التابعين يعني مثل يزيد بن هارون له رواية كثيرة عن حميد وحميد من المكثيرين عن أنس فيقول لما أحمد حدثنا يزيد عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إسناد صحيح كالشنس يزيد بن هارون عن حميد الطويل عن أنس ومنها القبيل يعني أسانيد كثيرة عندنا أحمد أما أبو داود فليست بهذه الكثرة يعني لعلها نحو الثلاثين الحديث ثلاثين أما أحمد فبالمئات يعني فوق المئتين أو نحوه والبخاري ومسلم دونه أيضا دون أحمد مسلم ما عنده ثلاثيات أصدر مسلم ربائيات فما فوق هو الذين عندهم ثلاثيات من أصحاب الكتب البخاري وأبو داود والترمذي ومن ماجه من ماجه كل ثلاثياته شديدة تطعف أو أنها حديث دون العشرة وهذا شديدة الضعف يعني نعم رواية ثلاثة دعوة التعمير كاذبا طيب أظهر نبتدي السعر خامس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنكمل الاستعراض السليع لبعض أهم صنفات السنة التي نرى أنه ينبغي أن تحتوي عليها مكتبة السنة في عند كل طالب علم ثم ننتقل إلى موضوع آخر إن شاء الله في هذا اللقاء توقفنا بالأمس عند كتب السيرة يعني كلام مختصر قدنا عن أمهات كتب السيرة التي ينبغي أن تكون موجودة عند بعض طلبة العلم ننتقل الآن حقيقة إلى كتب مهمة جدا ونحتاج إليها كثيرا وهي كتب الآثار التي تحتوي على آثار الصحابة والتابعين وهذه في الحقيقة لها أهمية من عدة جهات أولا أنه لا يخفى أن فقه السلاف الصحابة والتابعين وأتباعهم أصحاب القرون المفضلة الذين جعل النص في تفضيلهم خير ناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أن هؤلاء يمثلون التطبيق الصحيح لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والفهم الصحيح لهذين الوحيين والأصلين العظيمين فلابد من الوقوف على فهم السلاف وعلى ثقه السلاف وعلى معتقد السلاف من خلال هذه الكتب التي حوت آثار الصحابة والتابعين وأتباعهم رحمة الله عليهم الأمر الثاني أن هذه الآثار في الحقيقة كثيرا ما تورد في الكتب دون بيان صحيحة من ضعيفها فهي لم تخدم الخدمة التي خدمتها الحديثة المرفوعة ببيان الصحيحة من السقيم لذلك نحن في أمس الحاجة اللقوفة على أسانيدها ودراسة هذه الأسانيد لمعرفة ثبوت هذه الآثار من عدم ثبوتها ولا تقوم الحجة حقيقة خاصة إذا أردنا أن نعتمد على هذا الآثار ابتمادا كليا من صح التعبير إلا بالتثبت من صحة إسناده وأنه يثبت به الآثار عن قائله أو عن المنسوب إليه لذلك يجب أن يعتنى بهذه الكتب الحقيقة عناية بالغة فمن أهم كتب الآثار لا شك كما جميع الجميع كتاب المصنف لعبد الرزاق بن همام والذي سبق ذكره وكتاب المصنف لابن أبي شيبة فهما من أجل كتب الآثار وأوسعها وكتاب ابن أبي شيبة أوسع حديث وآثار وأجل وتبويبات وأيضا تدل على فقه مؤلفه وللا تقيل إن الإمام بخالي استفاد كثيرا من تبويبات ابن أبي شيبة خاصة أنه استفاد من تبويبات ابن أبي شيبة وهم كبار محدثي الكوفة ومن فقهاءها ومحدثيها المشهورين وكان يقرم بالامام أحمد ويحيى بن علي المديني يعني اذا ذكر محدث او محدثي ذلك العصر اذكر في سياق خمس او ستة من كبار المحدثين في ذلك العصر مع أحمد احمد وعلي المديني ويحيى معين يذكر مباشرة ابن ابي شيبه وهو كما هو معروف من شيوخ اصحاب الكتب السته هو من شيوخ البخاري ومسلم بقية أصحاب الكتب الستة ابن أبي شيبة أبو باكر ابن أبي شيبة أيضا كتاب على نفس المنوال وانسمي باسم مختلف كتاب السنن لسعيد بن منصور كتاب السنن لسعيد بن منصور فهو على نفس منوال كتابين مصنف أبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة أيضا من الكتب المليئة بالآثار وإن كانت اختصت من معين وسأذكر الآن بعض الكتب التي اختصت من وضوع معين لكنها مليئة بالآثار وهي مهمة ولا يخفى على أمثالكم همية بعضها مثلا كتب الزهد كتب الزهد يرحمك الله مثل كتاب الزهد لإمام أحمد كتاب الزهد لوقيع من الجراح كتاب الزهد لعبد الله بن مبارك كتاب الزهد لأبي داود السجي الثاني صاحب السنن كتاب الزهد لهناد بن السري كتاب الزهد لأسد بن موسى كلها مطبوعات لا أذكر إلى شيئا مطبوعا يعني في هذا السياق حتى ينتفع به من أراضي أن يقتني كتاب الزهد لمعافي بن عمران كتاب الزهد للبيهقي كلها كتب مطبوعة وغيرها يعني كتب الزهد حقيقة كثيرة وألفت النظر إلى أهمية هذه الكتب في التربية وفي تعليم الناس وفي توجيههم فما أحوجنا في هذه الأيام وفي غير هذه الأيام إلى أن نقرأ فقه السلف في الزهد حيث ان الزهد طرع عليه شيء من الشطحات على يدي بعض المتدعات الصوفية وغيرهم وألبسوه ثوبا غير الثوب الشرعي الذي أراده الله عز وجل وأحبه الله سبحانه وتعالى وأراده لعباده الصالحين لكن من خلال قراءة كتب الزهد ومعرفة ما كان عليه السلف من التزهد والعبادة على المنهاج النبوي يتبين المنهج الصحيح في الزهد ولذلك أرى أنه من الأمور التي هذا الباب في الحقيقة ما نسمى يمكن أن يسميه بفقه الزهد فقه زهد السلف تقرأ هذه الكتب ويستنبط منها المنهج السلفي في التزهد وفي العبادة ليطرح هذا المنهج في مقاومة المنهج البدعي الخالفي في الزهد والعبادة وهذه الكتب هي حقيقة المولد الصافي لمعرفة هذا الأمر وتلاحظون أن كتب الزهد او ستجدون في هذه الكتب التوسع في إرادة الإسرائيليات مثلا في زهد الإمام أحمد يذكر بواب أبوابا لزهد إبراهيم وزهد عيسى وزهد موسى عليه السلام وبقية الأنبياء ويوجد فيها من الإسرائيليات المروية عن وهب المنبه وعن كعب الأحبار وعن غيرهم من التابعين وأتباع التابعين وهذا لا إشكال فيه فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال حدث عن بني إسرائيل ولا حرج ومعروف أن إسرائيليات تنقسم إلى ثلاث أقسام منها ما وفق كتاب السنة وهذا هو الذي نؤمنه به او نصدقه لا لكونه وارد في اسرائيليات ولكن لكونه واردا في كتاب الله او في صحيح عليكم السلام وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قسم ثالث التي لا نشك في كذبها أو بطلانها وهي مخالفه كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم القسم الثالث وهو الذي لا نصدقه ولا نكذبه وهو الذي لا يوجد في الكتاب والسنه ما يدل على صدقه ولا ما يدل على كذبه فهذا هو الذي لا نصدر فيه حكما بالصدق أو بالكذبة والذي قال فيه النبي الورس في لا تصدق أهل الكتاب ولا تكذبهم هذا هو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ولا شك لأنه إذا كان في القرآن نحن ملزمين بتصديقه لأنه في القرآن أو في السنة إذا كان القرآن والسنة يكذبه فنحن ملزمين بتكذبه ولا شك إذا من قسم الذي قال فيه النبي الورس لا تصدقهم ولا تكذبهم هي الإخبار, الأخبار الزائده عما في الكتاب السن التي ليس في الكتاب السن ما يدل على كذبها ولا صدقها وهي التي قال النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج لأن هذا القسم هو الذي قد يظن الإنسان أن مقتضى الوراء لا يذكر لأنه ليس لدينا يقين بثبوته ولا شك أنه لو كان عندنا يقين بكذبه أنه مقتضى الدين والواجب أنه ما يذكر ولا يروع على سبيل الإنكار وبيان التحريف وبيان الكذب الذي أصابه أما الذي لم يرد فيه ما يدل على صدقه وكذبه فهذا ولكم السنفاذة الذي يقيل في حدثه عن بني ولا حرج ولذلك يرد على سبيل الاتعاض والاعتبار كما نسمع قصة الآن التي كما يقال القصص الخيالية والتي يمنوحي الخيال التي تروى للأطفال أو للناس أو للكذا على سبيل العظة والاعتبار فمن باب أولاء التروى هذه القصص الإسرائيلية التي قد يكون فيها عظة واعتبار وليس فيها مخالفة للكتاب والسنة وكما في الآثار الذي لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أحدها أيضا من كتب الآثار كتب بعض كتب الفقه الموسعها القديمة وعلى رأسها كتاب الأوسط لابن المنذر وكتاب المحلى لابن حزم وكتاب التمهيد لابن عبد البر ومؤلفات البيهقي عموما مليئة ايضا بالآثار وعلى رأسها كتابه السلام الكبرى وكتابه, وكتابه شعب الإيمان وشعب الإيمان كتاب عظيم مجليل ومن أهم كتب البيهقي في الحقيقة وأوسعها وأكثرها شمولا للأحاديث والآثار وبالمناسبة فإن لكتب البيهة قيمزية ذكرها هو لنفسه ذكر في مقدمة كتاب الدلائل النبوة حيث نص أنه لا يسكت عن حديث ضعيف أو شديد الضعف أنه ومعنى ذلك أنه إذا سكت عن حديث مقترى عبارة حقيقة أنه لا يسكت إلا عن مقبول لكن لا أظن أن هذه العبارة أو هذا الفهم يكون صحيحا لأنه لا يكاد يتكلم إلا عن شديد الضعف فلعل مراده الشديد الضعف لا يسكت عن شديد الضعف والموضوع طبعا هذا بحسب اجتهابه وإلا قد نجد حديث موضوع سكت عنها لكن أقل شيء نستفيد أنه عند البيهقي ليس بموضوع أو ليس بشديد الضعف هذه مزية لعموم كتب البيهقي هو بنفسه على هذا الأمر وعلى هذا الشرط وأنه شرط له في كل كتبه التي صنفها سواء كانت كتبه الكبار كالسنان الكبرى والشعاب وغيرها من الصنفات الكبيرة والجزاء الصغيرة التي ملأت المكتب الإسلامية فكتب البيهقي كتب شهيرة ومهمة وحتى قال الذهبي في وصفها قال إنه لم يؤتى أحد من حسن التأليف كما أوتيه البيهاخ من حسن التأليف وفق إلى حسن تأليف وتصنيف حتى أصبحت مؤلفاته عمدة من جاء بعده من المؤلفين في كل أبواب العلم تقريبا أيضا من كتب الآثار كتب العقيدة المسندة وهي أيضا كتب مهمة جدا من أمثال كتاب السنة لعبد الله بن أحمد وكتاب السنة لابن أبي عاصم وكتاب السنة للخلال وكتاب الشريعة للآجري وكتاب شرح وصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللا لكائي وكتاب الإبانة لابن بطة أضف إلى ذلك الكتب التي اختصت بموضوعات معينة من مسائل العقيدة القضاء والقدر كالقدر لابن وهب والقدر لفريابي والقضاء والقدر للبيهقي كالأسماء والصفات للبيهقي كحديث النزول او نزول الرب سبحانه وتعالى للدار قطني كتاب الرؤية للدار كتاب رؤية الرحمن لأبي محمد النحاس كتاب العرش لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة أو لعثمان بن أبي شيبة مواضيع كثيرة مواضيع العقيدة التي تناولها العلماء كثيرة جدا وصنفت فيها مؤلفات مفردة ومسندة وكلها كتب مسندة أيضا وملئة بالآثار عن الصحابة وعن التابعين أضف ذلك المرفوعات عن النبي عليه الصلاة والسلام من كتب الآثار المهمة وياقزانة مهمة ومختصة بنوع معين من الآثار التفسير بالمأثور كتب التفسير بالمأثور المسندة التي يروي أصحابها بالإسنات أو الناقلة عن كتب المسندة فمن مثلا الكتب المسندة المعروفة هو القديمة المطبوعة تفسير ستجان الثوري وهو مطبوع وتفسير مجاهد برواية ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وهو مطبوع في مجلدين وهو تفسير صحيح النسبة عن مجاهد وأيضا تفسير عبد الرزاق بن همام وأيضا تفسير سعيد بن منصور الذي هو جزء من سننه وكذلك تفسير النسائي الذي هو جزء من سننه الكبرى وان كان كتاب النسائي خاص بالحديث المرفوعة وأيضا تفسير ابن جرير الطبري وهو أجل هذه الكتب ولا شك وعمدة كتب التفسير كما هو معروف جامع البيان وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن المنذر وتفسير ابن أبي زمنين وتفسير يحيى بن سلام وتفسير يحيى بن سلام موجود لكنه لم يطبع حتى الآن حقق رسائل في جامعة الإمام ولعله يطبع هذه كلها كتب تفسير مسنده وملئة بالآثار عن الصحابة والتابعين وهناك كتب أخرى حقيقة متعلقة بالناسق والمنسوق بأسباب النزول وبمعاني القرآن وبغيرها وفيها أيضا أثار وأحاديث مروية عن الصحابة والتابعين عن النبي عليه الصلاة والسلام كتب الناسخ والمسوخ وغيرها وهي كتب مهمة ومصادر مهمة لكن ما اختنى بعض هذه المصادر الكبرى فهذا مهم طبعا يأتي أيضا في هذا السياق كتاب ابن كثير ولا شكلا ويقوم كثيرا عن كتب مفقودة بالأسانيد مثل تفسير مردوية وتفسير عبدالله وغيرها ينقل منها بالأسانيد فيتيح لنا فرصة الحكم على هذه الآثار والأحاديث من خلال النظر في أسانيدها التي يريدها ابن كثير في كتابه التفسير وتفسير السيوط الدرع المنثور ليس فيه أسانيد لكنه يعين على معرفة مواطن هذه الآثار بعزوها إلى من أخرجها من المصنف كتاب الدرع المنثور هو منسوعها ضخمة لكنه يحدث الأسانيد كما هو معروف في آخر القائمة حقيقة تأتي كتب لها أهميتها لكن تأتي في آخر القائمة في الحقيقة وهي كتب المعاجم والفوائد والأمال وعموم الأجزاء الحديثية وهي بحر لا ساحل له كثيرة جدا طبع منها شيء يسير معنا الذي طبع شيء كثير لكنه شيء يسير من عددها الضخم والكبير ويبقى منها شيء كثير لم يطبع حتى الآن وهي في الحقيقة كتب مهمة للمتخصص وأنبه هنا إلى مزيء في علم الحديث وهو أنه لا يستغنى فيه عن أي جزء الحديث في الحقيقة يعني مثلا معروف عند الجميع أن من العلى الذي يرد بها الحديث إذا كان الراوي مكثرا من التدليس أو غالب عليه التدليس أنه إذا عن, عن ترد أو يرد حديثه بد أن نصرح بالسماء فلربما لم نقف على تصريح بالسماء إلا في جزء حديثي متواري بين عرف في المكتبات تستعرض عموم كتب السنة فلا تجد التصريح بالسماء إلا في جزء حديثي منزوي لا يذري عنها أحد فتخيل يعني بعد أن يكون حديث ضعيف بفضل الله ثم من فضل هذا الجزء الحديث المنزوي الصغير الذي ربما أعتقد أنه قليل الفائدة ينتقل أو يرتقي الحديث من كونه ضعيفا إلى أن يصبح صحيح من كونه مهم ليس بهدي ولا يصح أن يحتاج به وكذا إلى أن يصبح سنة من سنة الهدى والنور التي يجب أن تلتزم وأن يعتقد ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك تجدون مثلا حافظ من حجر وغيره في الفتح كثيرا ما ينص على مثل هذه الأطائف فمثلا يقول ولم أقف على تصريح لمثلقة أداء ولله ما شاء لي لفلان بسماء إلا في جزء كذا. يسميه جزء مف... لعله مقود حتى اليوم غير موجود وهو الذي يستعرض أموم كتب السنة مشهورة وفضل عن مغمورها وغير المهم منها فلا على تصريح من السماء إلا في أحد الأجزاء الصغيرة التي قد لا نلتفت إليها ولا نهتم إليها بها لذلك نقول إن كل جزء حديث كل كتاب حديث عند المحدث يجب إنه ما يغفله ولا يعني يعتبره غير مهم لأنه قد يبرز له علة أو يدفع عنه عن لسناد علة وهو كان يظن أنه إما معل أو صحيح حسب ظاهر السنة فهذا يعني مما يبين لكم خطورة الحكم على الأسانيات دون أن يكون الإنسان قد استوعب النظر في كتب السنة وحاول أن يبذل قصارى جهدي في هذا الجانب هذا الكتب لا أريد أن أذكر أمثل لها فهي كما ذكرت يعني كتب كثيرة جدا ومن أراد أن يعرف بعض امثلتها ليس بصعب عليها أن يتعرف عليها لكن أختم بكتب حقيقة هي مهمة جدا لكل طالب ويمكن أن نعتبرها من أوائر الكتب أو من كتب المرحلة الأولى أو الثانية وإنما ختمت بها لأنها في الحقيقة هي ثمرة جهود العلماء في هذا العلم وهي كتب العلال كتب العلال كتب العلل ليست بكثيرة لكنها بحمد الله تعالى قامت بخدمة وآفرة وعظيمة نستطيع من خلالها إن لم تستوعب هذه الكتب كل الأحاديث لكن نستطيع من خلال هذه كتب نعلم المنهج الذي صار عليه العلماء في تعليل الحديث لنستفيدا من هذا المنهج في الحكم على الحديث التي لم يعكم عليها أو لم تبين عللها ومن أجل هذه الكتب الكتب التالية أو من هذه الكتب الكتب التالية أخدمها كتاب العلل ابن المديني لعلي بن مديني شيخ العلل وامام العلل الذي كان يقول امام البخاري ما تصابت نفسي عند احد إلا عند علي مديني ويقول فيه النسائي كان علي المديني خولي قال الحديث فهو امام العلل على الإطلاق وكان ابو داود صاحب السنن وهو تلميذ لعلي المديني وتلميذ لاحمد وتلميذ ليحيى معين تلميذ لهؤلاء الثلاثه كان يقول أحمد أعلمهم او علي المديني اعلم الثلاثه بالعلل يعني من احمد واعلم من معين بالعلل ويحيى بن معين اعلمهم بالرجال واحمد اعلمهم بفقه الحديث بل هذه العباره وردت وصحت عن الامام احمد نفسه انه قال علي المديني اعلمنا بالعلل ويحيى بن معين اعلمنا بالرجال قل لهم فالفقه فسكت فقال السائل فأنه أراد أنه أعلمهم بفقه الحديث وهذا في قصص كثيرة منها أنه كانوا يتكلمون في العلن هؤلاء الثلاثة ومن في مستواهم من الحفاظ أو قريبا منهم فإذا جاء الفقه سكتوا وتكلم أحمد فهم كانوا جميعا يقرون لإمام أحمد بتميزه عليهم بفقه الحديث المقصود على كلها وردت لبيان جلالة هذا الإمام في علم العلن فكتابه إن كان صغير الحجم لكنه لا يقدر بثمن حقيقة يعني اغلى من وزنه بالذهب والجواحي وهو في حاجة في الحقيقة إلى دراسة عميقة لمعرفة منهج هذا الإمام في التعليم أيضا من كتب العلال كتاب التاريخ الكبير للبخاري فهو إن كان كما هو معروف أي في تراجم الرواة لكنه مليء بتعليم الأحاديث وهو من مصادر علم كتاب التاريخ البخاري والبخاري على طريقته في كل كتبه مغرم بالاختصار والإلغاز كما هو في تاريخ صحيح كيف أعي العلماء في معرفة فقه أو علاقة تبويباته بالأحاديث والسنباط الصنع الحديثية خفية التي ينثرها في كتابه وكيف أبدأ الحافظ بن حجر في استخلاص أو استخراج هذه الخفايا هذا منهج للبخاري في كل مؤلفاته الظاهر أن البخاري كان مغرم بهذا المنهج يحب الإختصار والإلغاز في كتبه ففي تاريخ الكبير من الإلغاز بالعلل ما يعجب له الإنسان يوجد كلمة او كلمتين في الترجمة قد يمر عليها الإنسان عرضا لا ينتبه لمقصود البخاري فيها لكن إذا درس هذه الترجمة وهذا الحديث الذي ربما أشار إليه البخاري إشارة يعرف المغزى العظيم والكبير الذي يقصده البخاري من تلك العبارة ومن تلك الكلمة ولذلك أمثلة كثيرة ورقعة في كتابهم وكتابهم مبني على هذا الأمر من كتب العلل أيضا المهمة كتاب العلل الكبير للترمذي كتاب العلل الكبير للترمذي وفي حقيقته هو أسئلة للبخاري 90% من الكتاب أسئلة يسأل الترمذي البخاري كل الكتاب تقريبا أو تسعين يقول سألت محمدا سألت محمدا يقصد محمد من محمد بن إسماعيل البخاري وأيضا العشرة في المئة من بقية الكتاب هي أسئلة لأبي زرع الرازي وأسئلة للدارمي عبد الله المعبد الرحمن الدارمي صاحب المسند أو السنن أيضا كتاب التمييز للإمام مسلم كتاب التمييز للإمام مسلم وكتاب العلل من الكتاب المهمة كتاب العلل لابن أبي حاتب وهو من أهم كتب العلل وأوسائها وأجلها أوسع كتب العلل وأجل كتب العلل هو كتاب العلل للدارة قطني. وهذا كتاب عظيم جليل لا يستغنى عنه أبدا ولا يحق حقيقة لطالب عن أن يتجاسر بالحكم على حديث إن لم يطالع هذا الكتاب أبدا لا يصح لإنسان أنه يحكم على حديث إن لم يقف على كلام ذا رقطني في هذا الكتاب لعله يريد هذا الحديث ويتكلم من علله فإنه يأتي بكلام وبطرق وبروايات يعجز الإنسان عن الوقوف عليها والعجيب أن هذا الكتاب الضخم الذي طبع من حتى الآن 11 مجلد ولعله نطبع كاملا لجاء في نحو 18 مجلد أو نحوها هذا الكتاب أملاه الدار قطني حفظا ومن طالع هذا الكتاب يعني أستطيع أن أقول أني أتحدى كبار حفاظ أن يحفظوا يمكن خمسين صفحة من هذا الكتاب لن نعبار عن أسماء ليست معاني حتى تحفظ وإنما هي أسماء واختلافات ليس لها ضابط يعني يبتدئ مثلا يقول رواه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلان وفلان وفلان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أنس وأبو غريرة وابن عباس أما أنس فرواه عنه فلان وفلان وخالف على فلان وروى فلان وفلان وفلان وكذا 10 2 3 4 بوجي كذا مرسلا ورواه فلان وفلان متصلا وروى فلان وفلان كذا ثم ينتقل للصحابه الاخر ثم ينتقل للتابع الثالث ثم ينتقل بعد ما يجي وش راسك بمشجره عجيبه من الاسانيد ياتي يقول والصواب كذا ولا الاشبه كذا وكيف استطاع يستحضر هذه الاسانيد كلها في ذهنه وهذه الاختلافات وهذه اسماء كلها في ذهنه ويعرف الراجع ويعرف مراتب الرواة هذا عجب من الحشب والأغرب من كله أنه لم يعني يكن مثلا يحظر في البيت ويأتي ويملي كما يحصل في كثير من الإملاءات وإنما كان يسأل الخطيب البغدادي سأل الذي كتب كتاب العلل عن الدار قطني وهو شيخه أبا بكر البرقاني يقول سألت شيخنا أبا بكر البرقاني هل صحيح أن الدار قطني أملأ عليكم العلل يعني حتى الخطيب كان مندهش من هذا الأمر قال أبو بكر برقاني أنا الذي كنت أسأله يعني ما هو, ما هو إملاء التحضير في البيت يعني كان يأتي دار قطني ما يبيع عن ماذا سيسأل فيسأل عن الحديث فيجيب بهذا الكلام العجيب الباهر حتى إن الذهبي لما ذكر هذا الكلام قال هذا إن ثبت يعني حتى معنى ثابت كالشمس أورد الخطيب البعدادي في ترجمة عن شيخي أبو بكر البرقان يعني اثبات الشيء بسم الله عليه صاحب القصة هو من يخبر بها فيقول الذهب يقول هذه قصة ان هذا يقضى به للداره قطني انه احفظ اهل الدنيا فبذلك تعرف جلاله هذا الكتاب واهميه هذا الكتاب وقد اثنى عليه كتاب جموع يعني عموم اهل العلم اثنى عليه الحميدي الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين ابن ابي الفتوح الاندلسي وأثنى عليه بن كثير قال إنه أجل كتب العدل على إطلاق وهو كتاب غني عن الأثناء في الحقيقة حاله ومشاهدته تكفي لبيان جلالة هذا الكتاب وأهميته لذلك نقول إنه لا بد من الإطلاع على هذا الكتاب لمن أراد أن يحكم على الحديث بل أكاد أقول حقيقة إنه يأثم من حكم على حديث وقد تكلم عنه الدارقطني وقصر هذا الباحث في النظر في هذا الكتاب قصر متعمدا في النظر في هذا الكتاب هذا لا اشك في اسمه لانه لانه تجرأ وتجاسر على الحكم الحديث دون أن تكتمل اهليته وادلته بالحكم على الحديث فلك العام الذي يفتي بلا علم لا بد ان تطالع هذا الكتاب قبل الحكم الحديث انت تكلم عن الدارقطني لا بد تطالع كلام الدارقطني لانه ياتي بطرق لا وجود لها اليوم في كتب السنة بعد خروج الحاسوب بعد خروج الألوف الأجزاء الحديثية والكتب نجد أن كثيرا من الطرق التي أذكرها الدار قطني غير موجودة في شيء من هذه الكتب من المهم جدا مطالعة هذا الكتاب غيره من الكتب لكن هذا من كتب العنل لكن هذا لكونه أوسع الكتب وأجلها كما ذكرنا فالتأكيد عليه يعني كان أولى من غيره من كتب العنل أيضا المهمة في الحقيقة الكتب الخاصة بالضعفاء كتب الضعفاء الموسعة التي تذكر الأحاديث التي قدح بها أو بسببها في أولئك الرواة ومن أهم هذه الكتب أو هذه الكتب هي ثلاثة كتب في الحقيقة كتاب الضعفاء للعقيل وهي من كتب العمل الأيض لكن لي أبي كتاب الضعفاء للعقيل وكتاب المجروحين لابن حبان وكتاب الكامل لابن عدي وهي كتب مهمة ايضا ايضا من الكتب المهمة ما دام نذكرنا كتب الضعفاء كتب الاحاديث الموضوع وهذا لا شك انه مهم لعموم طلبة العلم فكم الحديث حديث الناس وهو حديث موضوع وباطل ومن حين الاخر نرى اوراق تنشر وتذاع ايها العقوة لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط ولذلك نبدو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي